<متصفيق> عدنان عدنان ليث الحرايب ذي الرأي له رأي صايب تنعيه كل النجايب وكل سيره رشيدة عدنان للفخر عنوان عدنان للقول ميزان عدنان والجفن سهدان أمسى الدموعه شريدة عدنان والجفن سهدان أمس الدموعه الدموع شريده الدموع يا للشهادة سلامي يا خير قوم كرام الفقد موجع ودامي لزيني ربعي وسيد يا للشهادة سلامي يا خير قوم كرام الفقد موجع ودامي لزيني ربعي عدناني لث الحرايب ذي الرأي له رأي صايم تنعيه كل النجاية وكل سيران رشيد عدنا للفخر عنوان عدنا للقول ميزان عدناني والجاف لسهدان أمساد دموع شريدان Ana neden fakir en ve adına. وشيخنا الفاذر ضوى محزون على ابن شنه يحكي همتنا القصيده في قد سارع عدنا وشيخنا الفاذر ضوى محزون على ابن شنه يحكي همتنا القصيده يوم الصلب راصدين وكل من خاندينا عد بعدها ألف عدنا يحمون صرح العقيدة ووقعها بيت لاهب وصوتها صوت صاخب أبكت عيون النواحب ولصات بصدي وقيدة ووقعها بيت لاهب وصوت أنا صوتي صاخر أبكت عيون النواحر وصات بصدري وقيدا جيت الأسد قاد تمد على ترابه موسى والجو عاكي ملب أشعى الجروح مزيد جيت الأسد قاد تمد على ترابه موسد والجاو عاكي ملب أشعى الجروح مزيد والله يا كل مرتب واللي سمح وما رضي بالذي أهل الغدر والمكيدة الدم باج بعدم وثاري واجب محتم دعناقكم بات يمم الموجعات الشديدة الدم بايت بعدم وثاري واجب محتم دعناقكم بات يمم المتعة الشديدة لثاري بسرج خيولي على السفرات طولي كفو الدمع والعويلي وسخولي ساعة أكيدة لثاري بسرج خيولي على السفرات طولي كفو الدمع العويلي. وصولي ساعة أكيدة يعلج روما صبر في أرض صار قبرك بجرعك كاس قدرك من العند للحديدة والحرب بينك وبيني وانطولتني سنيني لابد نصي يجيني ونشاد لحد فاكنا نشيده والحرب بينك وبيني وانطولت سنيني لباعد نصر يجيني ونشاد لحد فاكنا نشيده